لاه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَقْدَمْنَاهُ الصَّلَاةَ نُقِيمُ الَّذِينَ قالوا. Slow. Mm -hmm. أنت ومن ما رزقناهم يفقود قالوا وقالوا لنا أعمنا ولكم قم لكم إِنَّكَ لا تدين من أحب التوالى وقالوا إن تبع الهدا ما إلا هم خر مننا يدب كل You want وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَوْمٍ يَتْبَوْنَ فِي الْمَاءِ تلك من لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكن One man وما أوتيتم من شيء افلا تنقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو La à la kri Why you... قال الذين خلق قال القول ربنا ربنا تَوَ We'll I am nunca strength lahu allah aplicar جعل الله عليكم الليل سر I'm fine now. mê mangi فَلَا تبصرون Let us know الذين كنتم تزعمون الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم we're